عد رجال بدأ صروح المج نوعت بيتا مبنى عد رجال بدأ صروح المج هذا وصلنا وهاي بلدنا فيها لا وفيها المجد نوعت بيتا ما عد رجال بدأ صروح المج نوعت بيتا مبنى عد رجال على نور روح المجد هذا وطننا وهاي بلدنا فيها لاقصى Hvem er det, der bygger på er هذا وطننا وهاي بلدنا فيها الأقصى وفيها المال هيل لهلا هيل لهلا فيها أعمال وفيها Hela, hela, hela, hela, hela, hela, عدّر جالبت على صروح المجد لو عدّيت مبّن عدّر جالبت على صروح واد النار تجب عيني احلى دار لعب يا النار دار يا بلادي يا بلاد الغار بلاد بلاد الور بلاد الحنا بلهذا الور نوعدك ما بنعد رجال صروح المجد بد نعد رجال بد على صروح المجد هذا وطننا وهاي بلدنا فيها لا قصه وفيها المجد شبكه المصيرات anw1.net